واحطط به وزري وأقلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به ضري وحاقق توبتي واربح به بيعي بلا خسراني طهر به قلبي وصف سريرتي يجمل به ذكري وأعلي مكاني واقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وآحي جناني أسر به ليلي وأضم جوارحي أسبل بفيض دموعها جفاني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 أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسبيد ولا دكاني وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخدلاني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 والله لو علمت قد ي حسرتي لا بسلم علي من يلقاني ولا اعرضوا عني ومن صحبتي ولا بوت بعد كرامة بهواني لكن سترت عيبي ولثانيبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني ولقد مننت علي رب بأنعم مالي بشكر يقل إن يداني فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني لا أُسَبِّحُكَ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً وَلَا تَخْدُمُ مَنْكَ فِي الدُّجَارِكَ وَلَا أَذْكُرُكَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا وَلَا أَشْكُرُكَ ولا أكتمن عن البرية خلتي ولا أشكون إليك جهد زمان ولا أقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني ولا احس من عن الانام مطامع يد حسام يسن نمتشبه بنان ولا جعلن رضاك اكبر همتي ولا من الهوى شيطان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 فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاءدوا إحساني ندى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلاني أي عبادي ينصتوني واسمعوا قولاً إله المالك الدياني هذا حديث نبينا عن ربه صدقاً بلا كذب ولا بهتاني لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعياني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 سُبْحَانَهُ مَلِكًا عَنًا عَرْشُ اسْتَوَى وَحَوَى جَمِيعَ الْمُلْكِ وَالسُّلْطَانِ وَكَلَامُهُ الْقُرْآنُ أَنْزَلَ آيَهُ وَحْيًا عَلَى الْمَبْعُوثِ مِن عَدْنَانِ صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ خَيْرَ صَلَوَاتِهِ مَا لَحِفِت لَكَيْهِ مَلْقَمَرَا هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان تزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان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 فلينفرد باسم العلوهية وليكن رب البرية وليقل سبحاني فإذا تناقض نظمه فليلبس ثوب النقيصة صاغرا بهواني أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني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 من قال أن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوتان من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه ثم اهجره كل أواني لتلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغباني والوقف في القران خبث باطل وخداع كل مذذب حيران الغير ما خلق كلام الهنا وعجل ولا تك في الاجابه والي أهل الشريعة أي قنود نزوده والقائلون بخلقه شكلان وتجنب اللفظين انك لهما وما قالوا جه عندنا ساني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 كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص وَلَا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثالث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 فَقُصِدْ د تَ وَلَ تَكُم متغادًا إِقُدُورَةَ فُ بِ الغَلَان بِنْ بِالشَّرعَةِ وَْكتابكِ لَْهِمَا فَكِلَهُ مان وَكَذَا الشَّرعَةُ وَالْكِتابَابُ كِ هُمَا بِجَمِعِمَا تَأتِهِ مُحَ فِ ظَان وَلِكُلْ نِعَابدٍ حَافِظَانِكُل مِمَا يَقَرٌ جَزَاءُ عَمَيمَخْنُ أُمِرَا بِكَتْبِ كَلَامِهِ وَفِعَالِهِ وَهُمَا لِأَمْرِ اللَّهِ مُؤْتَمِرَانِ وَاللَّهُ صِدْقٌ وَعْدُهُ وَوَعِيدُهُ مِمَّا يُعَايِنُ شَخْصَهُ الْعَيْنَانِ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 والقبر صح نعيمه وعدابه وكلاهما للناس مدخران والبعث بعد الموت وعيد صادق بإعادة الأرواح في وَصِرَاطُنَا حَقٌّ وَخَوْضُ نَبِيٍّ صِدْقٌ لَهُ عَدَدَ النُّجُومِ أَوَانِي يُسْقَى بِهَا السُّنِّي يُعَدُّ بَشَرٌ بِتٍّ وَيُذَادُ كُلُّ مُخَالِفٍ وكذلك الاعمال يوم اذا ترى موطوعه في كفه الميزان والكتب يوم اذا تطاير في الورى بشمال الايدي وبالايمان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 والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتدان وعليه عرض الخلق يوم معاده للحكم كي يتناصف الخصمان والله يومئذ نراه كما نرا قمرا بدان الست بعد ثماني يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشاني وَمَنَكَنَتِ الْعِنَى وَلَا رُجْهَنَا مِنْ دَارَانِ لِلْخَصْمَيْنِ دَائِمَتَانِ يَوْمٌ يَجِيءُ الْمُتَّقُونَ رَبَّهُمْ وَفْدًا عَلَى نُجُبٍ مِنَ ويجيء فيه المجرمون إلى لضاية لمضون تلمض العطشان ودخول بعض المسلمين جهنما في كبائر الآثام والطغيان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 وإذا دعيت إلى أداء فريضة فانشط ولا تكف الإجابة واني قم بالصلاة الخمس وعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شاني لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أختان والوتر بعد الفرض آكد سنة والجمعة الزهراء والعيدان مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه بنشان وصيامنا رمضان كرد واجب وقيامنا المسنون في رمضان صلى النبي به ثلاثا رغبة وروى الجماعة أنها إنك تراوح راحة في ليله ونشاط كل دعوي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 إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أوجان مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان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 فَاتَانِ عَقْدُهُمَا شَرِيعَةُ أَحْمَدٍ بِأَبِي وَأُمِّي ذَانِكَ الْفَاتَانِ فَاتَانِ سَالِكَتَانِ فِي سُبُلِ الْهُدَى وَهُمَا بِدِينِ اللَّهِ قَائِمَتَانِ قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكتبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران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 بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أسنى صحابة أحمد يا حبذ الأبوان والبنتان وهما وزيراه اللذان هما هما لفضائل الأعمال مستدقان وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر منطجعان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 صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي يكناني أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلاني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 أوليس والدها يصافي ذعلها وهما بروح الله معتلفان لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني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 قل طول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان قاتلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الاضغان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 واحفظ رواية جعفري ابن محمد فمكانه فيها جل مكاني واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واعرف عليا أيما عرفاني لا تنتقصه ولا تزد في قدره فعليه تصل النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلى همثاني والعن الذين ذقت الجهاله انهم اعناقهم ظلت الى اللادقان جحد الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد مله صاحب الايوان لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد وودادهم فرض على الإنسان حب الصحابة والقرابة سنة ألقى ربي إذا احذر عقاب الله وارج ثوابه حتى تكون كمن له قلباني إيماننا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقاد جنان ويزيد به التقوى وينقص بالردى وكلاهما في القلب يعتلجاني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 بعض النجوم خلقنا زينة للسماك الدر فوق ترائب النسوان وكواكب تهدي المسافر في السرى ورجوم كل مثابر شيطان لا يعلم الإنسان ما يقضى غدا إذ كل يوم ربنا في شاني وَاللَّهُ يُمْطِرُنَا الْغُيُوثَ بِفَضْلِهِ لَا نَوْعٌ وَلَا دَبْرَانِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْغَيْثَ جَاءَ بِهَنْعَةٍ أَوْ صَرْفَةٍ أَوْ تَنكُّبَ الْمِيزَانِ فَقَدِ افْتَرَاءَ إِثْمًا وَبُهْتَانًا وَلَمْ يُنْزِلْ بِهِ رَحْمَنٌ مِنْ سُلْطَانِ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 يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليونان وشريعة الإسلام أفضل شرعة دين النبي الصادق العدناني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 والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سمى على وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن الطيب الزاك الذي لم يجتمع يوما على زلل له ودواني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 كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة وتوق كل منافق فاتتان أد الفرائض لا تكن متوانيا فتكون عند الله شر مهان أدم السواك مع الوضوء فإنه مرض الإله مطهر الأسنان سمي لله عند الوضوء بنيه ثم استعذ من فتنه والهان سمي لله عند الوضوء بنيه ثم استعذ من والهان فاساس اعمال الورانيتهم وعلى الاساس قواعد البنيان فأساس أعمال الورانياتهم وعلى الأساس قواعد البنيان أسبغ رضوءك لا تفرق شمله فالفور والإسباغ مفترضاني فإذا استوت رجلك في خفيهما وهما من الأحداث طاهرتان وأردت تجديد الطهارة محدثا فتمامها يمسح الخفان وَإِذَا أَرَدْتَ قَهَارَةً لِجَنَابَةٍ فَلْتُخْلَعَ وَلْتُرْسَلِ الْقَدَمَانِ وَسْلُ الْجَنَابَةِ فِي الرِّقَابِ أَمَانَةٌ فَادَاؤُهَا مِنْ أَكْمَلِ الْإِيمَانِ فإذا ابتليت فبادرن بغسلها لا خير في متثبط كسلان وإذا اغتسلت فكل جسم كذلك حتى يعم جميعه الكفاني وإذا عدمت الماء فكن متيمما من طيب ثرب الأرض والجدران متيمما صليتا ومتوضيا فكلهما في الشرع مجزيتان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 لا تكترن ولا تقل الوقت صد فالقصد والتوفيق مصطحبان نقض الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمسختان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 ولربما نفخ الخبيث بمكره حتى يضم لنفقة الفخدان وبيان ذلك صوته أو ريحوها تان بينتان صادقتان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 فكلاهما إن أنزلا أو أكسلا فهما بحكم الشرع يغتسلاني والحضو النفس أصل واحد عند القطاع الدم يغتسلاني تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها إن الصلاة تعود كل زمان ومتى ترن فسأو طهرا تغتسي الأولى فغاية طهرها شهران مس النساء على الرجال محرم حرث السباق خسارة الحرتان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 والخمر يحرم بيعها وشراؤها سيان ذلك عندنا سيان بالشرع والقرآن حرم شربها وكلهما لا شك متبعان أيق بأشراط القيامة كلها واسمع هديت نصيحتي وبياني كالشمس تطلع من مكان غروبها وخروج دجال وهول دخاني وخرج يا أجوج وما أجوج معا من كل صقع شاسع ومكان ونزول عيسى قتلا دجالهم يقضي بحكم العدل وانخر خروج فصين ناقة صالح يسيم الورى بالكفر والإيمان والوحي يرفع والصلاة من الورى وهما لعقد الدين واسقتان صل الصلاة الخمسة ولوقتها إذ كل واحدة لها وقتان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 وصلاة مغرب شمسنا وصباحنا في الحضر والأسفر كاملتان والشمس حين تزول من كبد السماء فالظهر ثم العصر واجبتان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 والظل في الأزمان مختلف كَمَا زَمَنُ الشتاء والصيف مختلفان فقرأ إذا قرأ الإمام مخافتا واسكت إذا ما كان ذا إعلان ولكل سهو سجدتان فصلها قبل السلام وبعده قولاني تنن الصلاة مبينة وفرضها فسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة رفعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلاني تحريمها تكذيرها وحللها تسليمها وكلهما فرضان والحمد فرض في الصلاة قراتها آية وسبع وهن مثان في كل ركعات الصلاة معادة فيها ببسملة فخلت بيان وإذا نسيت قرتها في ركعة فاستوفي ركعتها بغير تواني إاتْفَعم مَكَ خَافِضَّ وََافِعًا فَكِلَهُ مَا فِعلَِ مَحمدان ل تَرفَعًا قبلَ الإِمامِ وَلَ تَضَع فَكِلَهُ مَا مُرانِ مَزممانان إن الشَّرعَةَ سُمَّةُ وَفرَضَةٌ وَهُما لدينين مُمَّدٍ النعقدانان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 إ الْمسَافِرُ وَالْمَرض فَقَدتَ تَخِير صَوم مَا لِواقٍثَان وَكذَا تَحملَمُ وَرْرنِضَعُ كِلَهُ مَا فيِي فطرْرينِ سائن عُ الذرانعَجل بِفِطرْرِكَ وَسفحُورُمُ وَأََْرم فَكِلَهُ مَا أَمرَان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 وَتَحَرَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ فَرْضٌ عَلَيْكَ وَطَاعَةُ السُّلطَانِ لَا تَخْرُجَنَّ عَلَى الْإِمَامِ مُحَارِبًا وَلَوْ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَانِ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 إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصل تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان لتقبلن من النساء مودة فقلوبهن سريعة الميلاني لا تترك أحدا بأهلك خاليا فعل النساء تقتل الأخوان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 واحفر لسرك في فوادك ملحدا وادفنه في الأحشاء أن يدفان لتحقرن من الذنوب صغارها والقطر منه تدفق الخلجان وإذا نذرت فكن بنذرك مفيا فالنذر مثل العهد مسؤولان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 واحمل بسيف الصدف حملة مخلص متجرد لله غير جباني واحذر بجهدك مكر رصمك إنه كالثعل بالبري فر وغاني أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التدياني لا تتفت عند السوال ولا تعد لفر السوال كلاهما عيبان وإذا غلبت الخصم لا تهزأ به فالعجب يخمد جمرة الإحسان فلرب من هزم المحارب عامدا ثم انثنى قصطا على الفرسان واسكت إذا وقع الخصوم وطقعوا فلربما ألقوك في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 لا تَشْكُ أن عِلَّةً أَوْ قِلَّةً فَهُما لِعِرْضِ الْمَرْءِ فَاضِحَتَانِ صُنْ حُرْمَ وَجْهِكَ بِالْقَنَاعَةِ إِنَّما صَوْنُ الْوُجُوهِ مَرْؤَةُ الْفِتْيَانِ بِاللَّهِ تَقْ وَلَهُ وَالْهُوَ نَذْ وَبِهِ اسْتَعِن فَإِذَا فَعَلْتَ فَأَنْتَ خير وإذا عصيت فتب لربك مسرعا حذر الممات ولا تقل لم ياني وإذا ابتليت بعسرة فاصبر لها فالعسر فرد بعده يسران لتحش بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير سماني لا تتبع شهوات نفسك مسرفا فالله يبغض عابدا شهوان أقل طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان إن التقي لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغاني وتلاوة القرآن من أهل التقاسي ما بحسن شجا وحسن بياني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 وابحك لضيفك حين ينزل رحله إن الكريم يسر بالضيفان وصل ذوي الأرحم منك وإن جفوا فوصالهم خير من الهجران وَاصْدُقْ وَلاَ تَحْلِفْ بِرَبِّكَ كَاذِبًا وَتُحَرِّفْ فِي كَفَّرَتِ الْيَمِينِ وَتَوَقَّعْ يَمَانَ الْقَمُوسِ فَإِنَّهَا تَدْعُو الدِّيَارَ بِلَا قَعْرِ حد النكاح من الحرائر أربع فاطلب ذوات الدين والإحصان لتنكحن محدة في عدة فنكاحها وزناؤها شبهان عدد النساء لها فرائض أربع لكن يضم جميعها أصلان تطلق زوج داخل أو موته قبل الدخول وبعده سياني وحدودهن على ثلاثة أقرأ أو أشهر وكلاهما جسران وكذك عدة من توفى زوجها سبعون يوما بعدها شهراني عدد الحوامل من طلاق أوفنا وضع الأجنة صارخا أوفان وكذلك حكم السق في إسقاطه حكم التمام كلاهما وضعان من لم تحظ أو من تقلص حيضها قد صح في كل تيم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 اعرض عن النسوان جهدك وانتدب لعناق خيرات هناك حسان في جنة طابت وطاب نعيمها من كل فاكية بيا زوجان أنهرها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصرها من خالص العقيان قصرت بها للمتقين كواعبا شذن بالياقوت والمرجان بض الوجوه شعرهن حوالك حمر الخدود عواتق الأجفاني خلج الثغور إذا ابتسمنا ضواح كنهيف الخصور نواعم الأبدان خضر التياب تديهن نواهد صفر الحلي عواطر الأردان طوب لقوم هن لهم في دار عدن في محل أماني يسقون من خمر لذيذ شربها بأنامل الخدام والولدان أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخوان جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران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 سيجانهم من لعلؤ وزبرجد أو فضة من خالص العقيان وخواتم من عسجد وساور من فضة كسيت بي وَطَعَامُهُمْ مِن لَّحْمِ طَيْرٍ نَّاعِمٍ كَلَبَخْتٍ يُطْعَمُ سَائِرًا لَّنَانِ وَصِحَافُهُمْ ذَهَبٌ وَدُرٌّ فَيَئُقُلُ سَبْعُونَ أَلْفًا فَوْقَ الْأَلْفِ فِي إن كنت مشتاقا لها كلفا بيها شوق الغريب لرؤية الأوطان كن محسنا فيما استطعت فربما تجزعني الإحسان بالإحسان وعمل جنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفان أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلهما عملان مقبولان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 لا تغذفن المحصنات ولا تقل ما ليس تعلمه من البهتان لا تغذفن المحصنات ولا تقل ما ليس تعلمه من البهتان لا تدخلوا النبي تقوم حذر لنا بنحنحتنا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 علم الحساب وعلم شرع محمد علمان مطلوبان متبعاني لو لا الفرائض ضع أميرات الورى وجرى خصام الولد والشيبان لو لا الحساب وضربه وكسره لم ينقسم سهم ولا سهماني لا تتمس علم الكلام فإنه يدعو إلى التعطل والهيمان ليصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران علم الكلام وعلم الشرع محمد يتغايران وليس يشتبهان اخذ الكلام عن الفلاسفه الانا جحد الشرائع غره واماني حملوا الأمور على قياس عقولهم فتبلدوا كتبلد الحيران مرجيهم يزري على قدريهم والفرقتان لدي كافرتان ويسب مختاريهم دوريهم والقرمطي ملعن الرفضان ويعب كراميهم وهبيهم وكلهما يروي عن ابن أبان لحجاجهم شبه تخال ورونق مثل السراب يلح للضمان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 والله ربي ما تكيف ذاته بخواطر الأوهان والأذهان أمر أحاديث الصفات كما أتت من غير تاويل ولا هديان هو مذهب الزهر ووافق مالك وكلهما في شرعنا علمان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 فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني حش الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفياني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 فالصوت ليس بمجب تجسمه إذ كانت الصفتان تختلفان حركة ألسلنا وصوت حلوقنا مخلوقة وجميع ذلك فان وكما يقول الله ربي لم يزل حيا وليس كسائر الحيوان وَصِفَاتُ رَبِّي لَمْ تَزَلْ صِفَةً لَهُ سُبْحَانَهُ مِنْ كَامِلٍ دِشْن وَكَذَا صَوْتُ إِلَهِنَا وَنِدَاؤُهُ حَقًّا تَا فِي مُحْكَمِ الْقُرْآنِ إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشيخ والشبان هو قول ربي آيه وحرفه ومددنا وارق مخلوقاني من قال في القرآن ضد مقالتي فلعنه كل إقامة وادان هو في المصاحف والصدور حقيقة عيق بذلك أيما عيقاني وكذا الحروف المستقر حسابها عشرون حرفا بعدهن ثمان هي من كلام الله جل جلاله حق وهن وصول كل بياني حاء وميم قول ربي وحده من غير أنصار ولا أعواني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 فلا صرن الحق حتى أنني أصطو على سادتكم بطعاني الله صيرني عصى موسى لكم حتى تلقف إبككم ثعباني بِآيَاتِ الْقُرْآنِ أُذْقِنُ سِحْرَكُمْ وَبِهِ يُزَلْزَلُ كُلُّ مَن هو هُوَ مَلْجَئِي هُوَ مَدْرَائِي هُوَ مُنْجِينِي مِنْ كَيْدِ كُلِّ مُنَافِقٍ خَوَانِي أَزَعَمْتُمْ أَنَّ الْقُرْآنَ عِبَارَةٌ فَهُوَ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 أفمسلم هو عندكم أم كافر أم عاقل أم جهل أم وان عطلتم السبع السماوات العلا والعرش أخليتم من الرحمن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 إني قصدت جميعكم بقصيدة هتكت ستوركم على البلدان هي للروافض درة عمرية تركت رؤوسهم بلا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 وكأن رسم صطورها في طرسها وشي تنمقه وكف غواني والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني